وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, فاغفر للذين تابوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَاً جَحِيمٌ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ومن صلح من اذاهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم اذ فان قد رحمته ومن تق السيئات يوم اذ رحمته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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رَفِيعُ عد رجات ذالعرش يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده ليُذِر يوم التلاقُ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شيءَ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقروح من أمره يلقروح من أمره على ما يساء من عباده ليُطر ليُطر يوم التلاقى يومهم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يومهم بارزون يومهم بارز لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومهم بارز لا يخفى على الله منهم شيء يومهم بارزون لا يغفا على الله لا يغفا على الله منهم سيد لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القاهر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لظلم كل نفس بما كسبت اليوم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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظل باليوم لا ظل باليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب نتالح دجركا ضيبين وأنذرهم يوم الازفة وأذرهم يوم الازفتي إذ القلوب إذ القلوب لترحاجرك ضبيان ما لصالبين من حبيب ولا شفيع يطاع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق, لينذر يوم, التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون سر لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظُلُمَ الْيَوْمِ لا ظُلُمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَضِمِينٍ ما للظالمين من حبيب ولا شفيع ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 فَلَمَّا دَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا قَتَلُوا ابْنَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقُتُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصَدُّكُمْ دَاعُ الظَّلِمِ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا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 وَمَنَالَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادَةِ وَمَنَالَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادَةِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِيَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِّرِينَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءكُم بِهِ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 ك برماقة العيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال في العون يا همَّان بني صرح اللعلي أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متعة وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب ويا قومي لي أدعوكم إلى النجات وتدعونني إلى النار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 إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاقب آل فرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ان نار يعرضون عليها وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانتهن مدعو ربكم أدعو ربكم يخفف عننا يوما من العذاب وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا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 في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم, اللعنة ولهم سوء الدار ونَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِتَهْبِكَ وَسَبِّحْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَسِيِّ وَالْإِبْكَارِ ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 إن الساعة لا لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي دعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ذلك الله ربكم خالق كل شيء الا الهه الا هو لا اله الا هو فان تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي دعلكم الأرض قرروا والسماء بناءوا وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين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 وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تواب ثم من نطفة ثم من علق ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُثْجِرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ نَبْلَمْنَكُنَّ دَعْوَ مِنْ طَبْلٌ شَيْعَةٌ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا داء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي دعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 فَلَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا وَكَفَرْنَا بما كنا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوْيَنْ فَعُوْمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَثِرَهُنَّ الْكَافِرُونَ